فألقى عصاه فإذا هي صعبا مبين ونزل عيده فإذا هي بينقا للناذرين قال الملأ من قوم ترعون إن هذا إن هذا قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فدعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالين القربين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما إما أن تلقى أن نكون نحمى الملقين قال ألق فلما وترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى نوسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهم وألقي السحرة ساجدي